وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ أَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرى وإيروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول ال الذين كفروا يقول ال الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَّلَهُمْ مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, لما نهوا عنه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 وإن كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهلين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 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ وَلَا طَائِرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وحتم على قلوبكم من إلهٍ غير الله يأتيكم به أضل كيف نصرف الآيات ثمهم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة بغتة أو جهرة هل يهلكوا إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه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 توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أشرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية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 ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تمسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل الله يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرون ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنصفنا لرب العالمين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخْذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو التَّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوَقِّنِينَ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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَاجْعَلْ قَوْمَهُ قَال أَتُحَاجُُّنِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وجبت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحذّط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فأي يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى قل لا اسالكم عليه اجرا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 مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء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 اليوم تجذون عذابهن بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة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 وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبيها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم فخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة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 فهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا, وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أنهم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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدِلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطْعِعْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه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 أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ايَ شَاءَ يَذْهَبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتِيهِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاؤ بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه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 قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهًا بغير علم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 قل آذَّكَرَينِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَينِ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَينِ نَبِئُونِ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْأَبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آ حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَمٍ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 اَتَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتابة ما من على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة اللَّعَلَ لهم بلقاء ربهم يؤمنون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 سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفعوا نفس إيمانها لم تكن آمنة لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل تظرو إنما تظرو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 لنقي من ملة إبراهيم حنيفة حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 ثم إلى ربكم رجعكم فيُنَبِّئُكم بما كنتم فيُنَبِّئُكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل لكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.